والثريات ضرو في الحاميات فالجاريات في في المقسمات فالمقسمات, فالمقسمات أمراض إنما تعدون نصادق وإن الدين نواضع والسماء ذات الحرك إنك في قول مختلف يؤفك عنه من مفك قتل الخرواصون الذين هم في قمرة ساهون يسألون أيام وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا طرينا من الليل ما يهجعون وفي أموالهم حق سَيَرَوْنَ وَفِي السَّمَاءِ آيْرَكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ فَسَعَانَ بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ فأوجس منهم كيفة قالوا لا تخف وبشروه بظلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها وعبذناهم في اليمن وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء متت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أهين فاتوا عن أمر ربهم فأخذت الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوَاجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى الله إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ آخر. إني من منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا او أو مجلون أتواشر به بل هم طوطارون فتول عنهم فما فلا الدكتور